لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ه قدره حق ق إذ ا ل و ا قالوا إذ م ا أ ن ز ل ا ل ل ه على بشر م ن ش ي ء موسوعه النابلسي للعلوم ر الاسلاميه وتغفون وعلمتم خ ه م ي ل ع و ن و ه ذ ا كتاب أ ن ز ل ن ا ه م ب ا ا ر ك مصدق ل ذ ي بين يديه و للعلوم ت ن الاسلاميه به ب أ ظ ل موسوعه ممن ا ف النابلسي و إ للعلوم ي و م يوح ن الاسلاميه سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى م و م و ت و ا ل م ل ا ئ ك ة ب ل س ا ي م للعلوم الاسلاميه ي و تجزون م ذ ا ل ي و م ت ج ز و ن ع ذ ا ا ب ه و ن م ا كنتم ت ق و ل و ن على ا ل ل ه غ ي ر ا ل ح ق و ك ن ت م عن آ ي ا ت ه ت س ت ك ر و ل ا م ي ه وتركتم ما خولناكم ّ وراء ظهوركم وما ترى معكم شفعاءكم الليل زعمتم أنهم, انهم فيكم شركاء وضل ع ن ك موسوعه ل النابلسي و ا للعلوم ي خ ر ج ا ل ي ت من الاسلاميه ح فأنت فارق موسوعه ج النابلسي ل ل ي س ك و ر ا للعلوم ع ز ز ي ا ي م ه و ا ل ع س ل ا م ي ه موسوعه ا ل ن ا ا ل آ ي ا ت ل ي ع ل م و ن وهو ا ل ذ ي أنشأكم من م ف س و ا ح د ة ف م س ت ق ر ه م س ت و قد م ل ن ا ا ل آ ي ا ت ل ه و ن وهو الذي أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج ن ا فاخرجنا به نبات كل شيء ف أ خ ر ج ن ا فاخرجنا, فأخرجنا منه خبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ن ط ى لها قلوان دانيه وجنات موسوعه ا النابلسي و ش ت ه للعلوم الاسلاميه شركاء و خ ل ق ه م و س ر ق و ا ل ه ب ن ي ن ن و ب ا ت ب غ ي ر ع ل م س ب سبحانه ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ع م ا ي ل ا و ن ا د ي ع ا ل س م ا و الله ت و ا أ أنا ر ض ولد ولم تكن له تكن ص ا ح ب و خ ل ق كل شيء وَهُوَ بِكُلِّ اسماء الله ا ل ح س ن ا وقد ج موسوعه النابلسي ك فمن أبصر ن ف للعلوم الاسلاميه ك م وكذلك ل اتبع م و س و ح ه إ ل ي ك م ن ر ب ك ل ا إ للعلوم ه إ ا هو و أ عن المشركين و ا ل ن ا س ل ا م ح ف ي ظ ا ك ذ ل ك ز ي ر ن ا ل ك ل ا ف ئ د ه م وابصارهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا, كما لم يؤمنوا به أ و ل م ر ة ونذرهم ونذرهم في ضيائهم يعمهون